بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل النهارده ح ا ج ة ق ص ة حصلت قدامي شفتها في انجلترا بس أ ن ا عايز ا س أ ل ك ا ل أ و ل انت عامل ايه مع ابوك و م ك ما هيا ل ق ص ة لها ع ل ا ق ة ب ا ل ع ل ا ق ة ب ا ل أ ب و ا ل أ م انت بترضيهم أ ن ا عارف ان انت بتقول أ ن ا لا أ ن ا ما بغلطش فيهم بس مش هو د ه الي ل أ ن ا بتكلم عليه ترضيهم ترضيهم يعني تسعدهم يعني يعني خلي بالكوا يا ج م ا ع ة فيه ناس يقلك و أ ن ا مبغلطش في أ ب و ي وهم عايز ي مني أ ك ت ر من كدا مش هوا إن ل م ط ل و ب ان أ ن ا ابصلهم وحش ولا ارزع باب ولا أ ق و ل ه م اه ف أ ن ا ما بعملش الحاجات دي مش ك ف ا ي ة مش ك ف ا ي ة أ ن ت بتحبهم أ ن ت بترضيهم يعني خلي بالكوا فيه ناس عندها عند وفيه ناس عندها كبر عارف يعني ايه كبر يعني يتكبر مثلا انه, إنه يحضن أ م ه ي ب ص ه على ر أ س ه ا يتكبر لما أ م ه تقله و متعملش ا ك ذ ا وهو مش عارفه الكلام يعند مخصوصه لا طب هعمل كدا ويجز على اسنانه كدا ن ا ل ش ي ط ا ن على ف ك ر ة العند دا يعني أ م ه تقله و متسوقش ا ا ل ع ر ب ي ة ب س ر ع ة أ ر ج و ك يابني يا ف ي ض غ ا ص فيسوق ب س ر ع ة عندن تقله و لازم تكلمني كل ش و ي ة تطمنني عليك الدنيا اليومين دول فيها أ ل ق فيعند ويقفل تليفونه طب ببساطة طب ممكن تفكر معي ببساطة طب ليه بتعمل والله العظيم والله كده كده بهدوء هتقولي أ ص ل بقى دقه ق د ي م ة و ب ت د ي ق ن ي يا عم دي و م ك ارضيها عشان ربنا يرضيك أ ن ا ا ل ق ص ة الي ل أ ن ا عايز أ ح ك ي ه ا لكم النهارده ق ص ة حصلت قدامي في إ ن ج ل ت ر ا هو دكتور في ا ل ج ا م ع ة مصري بس دكتور بيدرس في ج ا م ع ة من أ ك ب ر الجامعات في بريطانيا اسمه الدكتور عزيز عزيز كنت ماشي أ ن ا و ه و في ش ا ر ع أ ك س ف و ر د ستريت أكسفورد ستريت ده شارع مليان عرب ده مليان يعني دايما انت عارف لما تكون بعيد عن العرب وكدا فايه كله انجليز مثلا فمحدش ا مكسوف من حد تعمل الي ل انت عايزه لكن لما بتبقى في شارع فيه عرب فتبقى الناس م ت ح ر ج ة انها تعمل ح ا ج ة يعني تبقى م خ ت ل ف ة فاحنا ماشيين في الشارع دوا وكان ماشي معانا ابوه فانا والدكتور عزيز وابوه ففي وسط ما احنا ماشيين في وسط هذا الشارع والدكتور عزيز دا استاذ ا ل ج ا م ع ة متخيل يعني أ ي استاذ ا ل ج ا م ع ة في بريطانيا ح ا ج ة جامده جدا يعني في سن الاربعينات ه و أ ب و ه رباط ا ل ج ز م ة بتاعه ت ف ك والله يا ج م ا ع ة ف وسط الشارع بصيت لقيت عزيز بيقله و ثانيه و ا ح د ة يا بابا وقام أيه ا ل لي استنى اقف ثانيه و ا ح د ة ف أ ن ا مش فاهم استنى ا ليه و أ م نازل على الارض وقام ب د أ يربط رباط ا ل ج ز م ة بتاع أ ب و ه الله حلوه اوي حلوه اوي لما تشوفها من واحد ناجح ق و ي ولما تشوفها وانت في انجلترا و م م ك ن تقول الناس ب ق ى ع ا ي ش ة في ح ي ا ة م ا د ي ة و أ ن ا واقف ك د ه وبصيت لقيته نزل وربط ا ل ج ز م ة ولقيت أ ب و ه ب ي ط ب ط ب عليه وبيقله و الله يرضى عنك يا بني يا سلام بس ك د ه خلاص مبروك يا دكتور عزيز صحيح والله خلاص ا ل د ع و ة دي ب ا ل ر ض ى دا برضا ربنا على ض و أ ن ش ك ر لي ولوالديك يعني الله و ب و ك وامك راضيين يبقى ربنا راضي مبروك يا دكتور عزيز أ ك ي د ربنا باركله في ب ق ي ة عمره لقطه عمري ما ح ن س ا ه ا ا ن ت و بقى شباب و ا ن ت و بنات مستعدين تعملوا كدا على ف ك ر ة نفس ا ل ل ق ط ة دي والله العظيم أ ن ا شفتها من بنت عملتها مع أ ب و ه ا وبنت إ ي ه من البنات الناجحين جدا وكنا في مطعم وبرضو مكنش ا ا في مصر كنا في مطعم كنت بصور برنامجي في براغ في ش ي ك و س ف ا ك ي ا كنت بعمل برنامج قصص القران بصوره في الاستديوهات و هناك مع ا ل ج ا ل ي ة ا ل م س ل م ة وبنت قامت ن ا ز ل ة في مطعم شيك جدا قالت له ثانيه واحده يا بابا وقامت قدام نازلة الأجانب كل وربط ر ب ط ا ل ج ز م ة بتاعته الله يا جماعه تواضع لابوك وامك ونزل نفسك ش و ي ة وبلاش كبر ومتعنتش ا ارضي ابوك وامك وافرح ب ب س م ة امل في حياتك شكرا والسلام عليكم و ر ح م ة